قال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده بسنده عن أبي برده أنه قال يا بلال إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في جهنم لواديا يقال له هبهب هب حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد فاياك يا بلال ان تكون ممن يسكنه وقد رواه الطبراني من حديث سعيد بن سليمان عن ازهر بن سنان عن محمد بن واسع انه دخل على بلال بن ابي برده ابن ابي موسى فقال له ان اباك حدثني عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان في جهنم واديا وفي الوادي بئر يقال له هبهب هب حق على الله ان يسكنه كل جبار عنيد تفرد به أزهر بن سنان وقد تكلم بعض الحفاظ فيه ولينه ذكر ويل وصعود قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين وقال تعالى سأرهقه صعودا قال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الرسول رسولنا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد هذا الحديث غير صحيح والصحيح ان ويل كلمه تهديد وعذاب يا تهديد لمن يفعل الذي ذكر قبلها لما قال ويل يومئذ المكذبين وما اشبه ذلك الحديث لا يصح بهذا نعم قال والصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج ثم قال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من طريق ابن لهيعة كذا قال وقد رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به وبكل حال فهو حديث غريب بل منكر والأظهر في تفسير ويل أنه ضد السلامة والنجاح كما تقول العرب ويل له ويا ويله وويله وقد روى البزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث شريك القاضي عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سأرهقه صعودا قال هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت وقال قتاده قال ابن عباس رضي الله عنهما صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه وكذلك قال السدي صخرة ملساء في جهنم يكلف ان يصعدها وقال مجاهد سأرهقه صعود أي مشقة من العذاب وقال قتاده عذابا لا راحة فيه واختاره ابن جرير ذكر حياتها وعقاربها اعادنا الله منها برحمته قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن الذين بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وثبت في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن دينار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 وفي روايه يفر منه وهو يتبعه ويتقي منه فيلقمه يده ثم يطوقه وقرأ هذه الايه وقد روى مثله عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا الكنز هو كل مال لم تؤد زكاته ولا يلزم ان يكون مكنوز يعني مدهون في الأرض او نحو ذلك والذي تؤدى زكاةه ليس كنس وإن كان مدفونا والوعيد جاء لمن لا يعد الزكاه لأنها حق لله جل وعلا في الأموال على كل نصاب يعني مال يبلغ النصاب اذا حال عليه الحول سواء كان من الأموال النقدية أو من العروض غيرها بروض التجارة التي تعد للتجارة فالواجب أنه إذا حال الحول أن تقوم بما تساوي ثم تدفع زكاتها لئلا يقع الإنسان في عذاب الله جل وعلا فلا بد أن الإنسان سيترك المال لغيره فينتفع به غيره ويقصر تبعته عليه وقال الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون قال زادوا عقاربا لها أذناب كالنخل الطويل قال وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي عن, عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في النار لحيات امثال اعناق البخت يلسعن اللسعه فيجد حموتها اربعين خريفا وان فيها لعقارب كالبغال المؤكفه يلسعن اللسعه فيجد حموتها أربعين خريفا وقال ابن ابي الدنيا بسنده عن الحجاج بن عبد الله الثمالي وكان قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجه الوداع ان نفير ابن مجيب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدمائهم أنه قال إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف شق في كل شق سبعون ألف ثعبان في شدق كل ثعبان سبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله وهذا موقوف وغريب جدا بل منكر نكارة شديدة وسعيد بن يوسف هذا الذي حدث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول والله أعلم وبتقدير رواية إسماعيل ابن عياش له عيحي بن أبي كثير وهو حجازي وإسماعيل من غير الشاميين غير مقبول وقد ذكر هذا الأثر البخاري في تاريخه الكبير بنحوه من هذا السياق فالله أعلم وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير غين وأثام أنهما واديان من أودية جهنم اجارنا الله منها وقال بعضهم في قوله وجعلنا بينهم موبطا هو نهر من قيح ودم وقال عبد الله بن عمرو ومجاهد جعلنا بينهما موبقا المقصود هو المعبود المعبودات فانها تتبرى من عابديها يوم القيامه وتكفر بهم كما جاء ذلك الصريح واسيق الايه تدل على هذا وعلى كل حال جهنم فيها من العذاب ما لا يطاق وفيها انواع العذاب الكثير ولكن الامور المعينه لا بد ان ياتي نصوص صحيحه فيها لان هذه لا تصح بها انها الاراء والقياس امور غيبيه لا بد ان ياتي الوحي بها ان يكون وذكروا ان منها علامات الوضع. أنت يأتي الأعداد متكررة مثل سبعون ألف كذا سبعون ألف كذا سبعون. سبعون. غالباً يكون هذا من وضع الناس الذين ولسيهم القصاص الذين قصون على الناس ويأتون بأشياء لا أصل لها إما تخويف وإما قراريب غير ذلك وقدرنا الله جل وعلا الامه الإسلامية بما اوحى الله إليها من كتابه وما صحى الرسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك غنيه عن الاشياء الغريبه او الاشياء التي لا تثبت وقد يكون هناك أشياء لا يصدقها العقل نعم قال وقال عبد الله بن عمرو ومجاهد هو واد من أودية جهنم زاد عبد الله بن عمرو عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلاله وروى البيهقي بسنده عن عبد الجبار الخولاني أنه قال وكل رجل جعل لأهل الهدى الجنة وهؤلاء النار والعذاب الشديد ولكن أهل الجنة إذا ارادوا أن يطلعوا على عذابهم أطلعهم الله عليه بل جاء أنهم يذهبون إلى النار بأمر الله جل وعلا ويخرجون أخوانهم الذين كانوا معهم شاب الشباعة ولا تضرهم مع أنها تأكل من فيها كما ثبت بالصحيح الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما انتم باشد مناشده لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامه يقولون يا ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا يزالون يسالون الله حتى يقول اذهبوا فمن وجدتموه منه فأخرجوه من النار يذهبون ويعرفونهم باثر السجود لأن النار لا تأكل آثار السجود مثل الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين حرمت على النار هذه تكديما لها حيث سجدت الله جل وعلا وكذلك إذا أراد أحد من أهل الجنة أن يطلع في النار على من يعرفوه او من يدعوه إلى الكفر أو غير ذلك اطلع كما قال الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يعني في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين قال هل أنتم مطلعون يعني يقوله لأصحابه الجنة هل أنتم مطلعون يعني معي في النار فاطلع في سواء الجحيم فصار يخاطبه قال تالله إن كت لتردين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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أهل الجنة فيما أرادوا وإذا اطلعوا وذهبوا لا تضرهم النار ولا تؤثر عليهم وهي تذيب الصخر وأشد أشد من ذلك كل الأمور هذه كلها بإذن الله جل وعلا وإرادته جل وعلا ولكن الأمور هذه كلها غيبية من أمور الغيب التي لا يصح فيها القياس على المشاهد ولا بد أن يكون الخبر عنها بالوحي الوحي الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وغالبا هذه الحديث التي تأتي بالتخويفات ذا الغالب يظهر عليها الغالب الضعف وقد يكون فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن, عن, عن عبد الجبار الجولاني الخولاني أنه قال قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمشق فرأى ما فيه الناس يعني من الدنيا فقال ما يغني عنهم ما هم فيه من الدنيا أليس من ورائهم الفلق قيل وما الفلق قال جب في النار إذا فتح هر منه أهل النار هكذا قال يحيى هر هر منه أهل النار ولم يقل فر منه ولا هرب منه نتقدم هذا وروى البيهقي عن الحاكم بسنده عن شعبه أنه قال كتب إلي منصور وقرأته عليه عن مجاهد عن يزيد بن شجرة وكان يزيد بن شجرة من الزهاد وكان معاوية رضي الله عنه يستعمله على الجيوش فخطبنا يوما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ما أحسن أثر نعمة, نعمة الله عليكم لو ترون ما أرى من بين أحمر وأصفر ومن كل لون وسر حال ما فيها إنه إذا أقيمت الصلاة وفتحت أبواب إنه إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار وإذا لتق الصفان فتحت أبواب الجنة وأبواب النار وزين الحور العين فيطلعنا فإذا أقبل أحدكم بوجهه على القتال وعلى الصلاة قل قلنا اللهم ثبت اللهم انصره وإذا أدبر احتجبنا عنه وقلنا اللهم اغفر له فانهكوا بوجوه القوم فداكم أبي وأمي فإن أول قطرة تقطر من دم أحدكم يحط الله بها عنه خطاياه كما يحط الغصن ورق الشجر وتبتدره اثنتان من الحور العين وتمسحان التراب عن وجهه وتقولان فدانا لك ويقول فدانا لكما فيكسى مئة حلة لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتهن ليست من نسج بني آدم ولكنها من ثياب الجنة إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وبسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وان لجهنم جبابا من سحال كسحال البحر فيه هوام فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم أو كالدلم البغال فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل اخرجوا إلى الساحل فأخذتهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وبما شاء الله من ذلك فتكشطها فيرجعون هربا فيبادرون إلى معظم النار ويصلط عليهم الجرب حتى إذا حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم فيقال يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول نعم فيقال له ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين وقال الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار وروى البيهقي عن أبي سعيد أو عن أبي حجيرة الأكبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أحدهما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم حار القى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وإلى أهل الأرض فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر نار جهنم قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي قد استجار بي منك وإني أشهدك أني قد أجرته منك وإذا كان يوم شديد البرد القى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وإلى أهل الأرض فإذا قال العبد لا اله الا الله ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرني من زمهرير جهنم قال الله تعالى لجهنم ان عبدا من عبادي قد استجار بي من زمهريرك واني اشهدك اني قد اجرته قالوا وما زمهرير جهنم قال جب يلقى به الكافر فيتميز من شده البرد بعضه عن بعض فصل قال القرطبي قال العلماء اعلى الدركات جهنم وهي مختصه بالعصاة من امه محمد صلى الله عليه وسلم اهلا اعلى الدركات جهنم تسميتها بجهنم تاتي الدركات لا تكون على تكون اسفل الدركات نعم لكن هذه أعلى لأمة أم الأسفل فالأسفل الأسفل الدركات الأعلى كل الدرجات العلو للدرجات والسفل للدركات قال هي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي التي تخلو من أهلها يعني فتض... أعلى بالنسبة لمن تعلم تحتها يعني كان يقول مثلا الطبقه الأولى الدنيا من النار للعصاه فهذه نعم هذا ثبت عن علماء أن وذلك ان عذاب اهل النار ليس سوى كاعمالهم فمنهم مجرمون منهم المبارزون بمحاربة الله ورسله ودينه الذين لهم أثر في هذا عظيم لا يكون مثل العادي الكافر العادي الذي ليس له أثر فهذا أقل عذاب من هذا ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أنه يزيدهم عذابا فوق العذاب ف والموحدون يعني الذين ماتوا على التوحيد وكانت عندهم المعاصي المظالم وغيرها يدخلون الطبقة العليا هذا اللي يقول الدركات أعلى الدركات ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة إذا طهروا ونقوا ولهذا في القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب لما ذكر دركات النار قال العليا هذه يدخلها أعصاة الموحدون وليس مع الكافرين وهذه هي التي قيل أنها تفنى لأنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد أما بقية النار التي فيها الكفار فهي باقية أبداً, ابدا وهذا يفسر قواله التي قالها في كتبه مثل الصواعق ومثل شفاء العليل مثل مدارج حاد الأرواح إنه ذكر كلاما قال هل النار والجنة يعني بقى الجنة ثم تطرق الى فناء النار فلتفنى وذكر كلام بعض الناس وهو كلام من اهل البدع ليس كلام اهل السنه كلام اهل البدع ولكن ذكر الخلافه ثم سكت لم يرجح شيئا فيما يبدو لهذا الذي يقرا يخيل له انه يقول بفناء النار وكثير من الناس يرى من شيخ الشيخ الإسلام المتعمية بأنه يقول ذلك وليس كذلك الإسلام المتعمية صرح في كثير من كتبه ببقاء الجنة والنار ابدا ولكن أعداؤه أرادوا أنهم يشوهوا سمعته وينفر الناس عن قراءة كتبه لأن كتبه تدعو إلى الإيمان بالله والايمان بأسمائه وصفاته ومحاربة اهل البدع في ذلك ألمنا الأمور التي كل يعرفها الذي يتكلم بمثل هذه الأشياء وينظر بها والمقصود أن الله جل وعلا أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما تواترت الاحاديث أن جماعة كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار فهل إذا دخلوا النار هؤلاء يكونون مع الكافرين الله أعلم ولكن عدل الله جل وعلا إلى فعله إنه قد يكون لهم يعني أكانوا في النار غير مخالطتهم الكافرين الله على كل شيء قدير ولا يظلم ربك أحد تعالى وتقدس. نعم. يقول قال القرطبي قال العلماء أعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي التي تخلو من أهلها. مختصة أهل بعلم التوحيد كلهم ليس أمة محمد فقط. كل من مات على التوحيد وله معاصي واستحق دخول النار من الأمم السابقة واللاحقة كلها الحكم فيها واحد ولكن كون مثلا أن هذه الأمة تكرم فضلا من الله جل وعلا حمر آخر ليس كون هم يختصون فقط في هذا المكان من بين الموحدين من الأمم الأخرى لا. هذا إذا صح ذلك والله أعلم ف... قال وهي التي تخلو من أهلها فتصفق الرياح أبوابها فلا يبقى فيها أحد من أمة محمد ويشاركهم بعض عصات الأمم قبلهم ممن كان في التوحيد قال ثم لظى ثم الحطمه ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية هذه كلها أمور جسّهادية لا ليس فيها نصوص هي قابلة للنظر. نعم. قال وقال الضحاك في الدرك الأعلى المحمديون وفي الثاني النصارى وفي الثالث اليهود وفي الرابع الصابئون وفي الخامس المجوس وفي السادس مشرك العرب وفي السابع المنافقون. قلت هذه المراتب والمنازل وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى شك لا, الم... لا جلد ولا دليل الله جل وعلا يقول أخبر أنه يجمعهم جميعا جميع يجمع أهل النار ويلقهم في جهنم كلهم وجاء في حديث الحديث الذي الشفاعة الله إذا جاء إلى فصل القضاء يأتي إلى الأرض وهو على عرشه جل وعلا فوق سماواته فيخاطب الناس كلهم والجن فيقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتوله في الدنيا فيقولون بلى فيؤتب المعبودات التي عبدوها في الدنيا على هيئتها وصورتها فإذا كان المعبود مطيعا لله إما نبي أو مؤمن أو غير ذلك يؤتى بشيطان على صورته ثم يقال لهم اتبعوهم فيذهبون معهم إلى جهنم كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون هذا ما في تمييز بين أمة وأمة كلهم كل الكافرين والمشركون نعم. قال قلت هذه المراتب والمنازل وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أو قرآن ناطق بذلك ولكن معلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار وكونهم يكونون على هذه الصفة, والأخ على هذه الصفة والأخبار وعلى هذا الترتيب فالله اعلم بذلك فاما المنافقون ففي الدرك الاسفل من النار بنص القران لا محاله نعم قال القرطبي ما لهم رد ينبرني أن المؤمنين انهم يعني ما يدخلون النار الا من ااذرى الى نفسه لان فيه أمور كثيرة قبل دخول النار قد تجري عليهم وتكون كفارة ففي القبر مثل عذاب قد يكفي يكفي المؤمن فيه فلا يعذب بعد فإن لم يفي عذاب القبر في الموقف فيه عذاب وشدائد هائلة وقد يكفي أيضا فان لم يكن هذا قد يكون له مثلا اولاد او اخوان يدعون له ويستغفرون له فيرحمه الله بسبب ذلك وقد يقبل الله جل وعلا شفاعه المصلين عليه حينما يموت لان الصلاه على الاموات يجب ان تكون خالصه لهم يعني الدعاء خالص له ليس في دعاء لغيرهم كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أنه إذا قام على الميت أربعون ممن لا يشرك بالله شيئا وشفعوا فيه أن الله يشفعهم فيه كذلك غير هذا من الأمور التي قد تلحقه ويرحمه الله بها ومن وراء هذا كله رحمة أرحم الراحمين جل وعلا نعم قال القرطبي فمن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها بجملتها نحو جهنم وسعير ولظى فهذه الأعلام ليست لباب دون باب وصدق رحمه الله فيما قال وقال حرملة بسنده عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت يلسعن أحدهم اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفة حمى حمى حمتها حمتها لأن الحمى هي حرارة السم كما قال صلى الله عليه وسلم لا ركت إلا من عين وحمى حمى يعني ذات حمى كالعقرب والحية ونحوه قال وقال الطبراني حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن الربيع عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون قال عقارب امثال نخل الطوال تنهشهم في جهنم وقد رواه الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله وتقدم وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن كعب الأحبار أنه قال حيات جهنم أمثال الأودية وعقاربها كأمثال القلال وإن لها لاذنابا كأمثال الرماح تلقى احدهن الكافره فتلسعه فيتناثر لحمه على قد على قدميه ذكر بكاء اهل النار فيها <تصفيق> الله اعلم <صل> <والعزيزي> <تصفيق>